وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَمَا لَمْ يَنْقُصُكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ان الله يحب المتقين فاذا سلق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله فبلا قليلا فصدوا عن سبيله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 الا تقاتلون قوما انك في ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوهم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم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 مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقال الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولا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 سب الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان وإخوانكم. ومعاشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا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 جنوداً لم تروها وعدب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور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 رسوله ولا يدين لدين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عيدين وهم صاغرون.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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا أُمِرُوا أمروا إلا يعبدوا لا إله إلا هم سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون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 الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحلمونه عاما ليواطئوا, ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا قوما غيركم ولا تضروه سيئا والله على كل شيء قدير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 كالذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتادت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 لقد ابتغوا الفثنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يكون وَلَا ولا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 قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن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 بها في الحياة الدنيا وتزهق وَهُمْ وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون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 ما كنا نخوض ونلعب قل أَدِلَّ اللَّهُ وَرَسُولِهِ كُلٌّ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَفِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّا نَعْفُونَ فباطئ فت بأنهم كانوا مجرمين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون كَرِهَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم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 أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء معروف وينهون عن البُلُوك ويقيم الصلاة, الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيضحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إلَّا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَاوِلُونَ وَمَا نَقَضُوا إلَّا أَنْ أَوْلَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِيَّاهُ يَكُوْنُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِيَّاهُ وَلَوْ يُعْدِبَهُمْ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 فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم لفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سردهم ونجراهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ارِفَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكذَهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تُقَاتِلُوا فِي الْحَرْبِ قُلْنَا رُجَهَنَا ما أسدح الله لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإروجعك الله إلى طائفة استأذنوك للخروج فكلا تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيت بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحدهم أبدون ولا تكم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أيه ويعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأول الطول منهم وقالوا ذرمانكم مع القاعدين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 الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون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 ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا, تولوا وَأَعْيُلُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِي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 فَأَنِنَ الْأَعْرَابَ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُونَ هُرُمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَاءُ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل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 ب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلم أن هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم.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 والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاذا لمن حارب الله ورسوله من قبل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 والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 بدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف، الآمرون بالمعروف عن المنكر والحافظون لحدود الله.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 وَمَا كَانَ اسْتِوْفَاءُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ وَآمَنَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ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 لَا نَصِيرَ لَهُ وَلَا نَصِيرَ لَقَدْ تَبَوَّأَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يزيغ قلوب فَرِيقٍ مِنْهُمْ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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا, موطئا يغيظ القفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقه صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُنَّ رِدْسًا إلَى رِدْسِهِمْ وَمَا تُوَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرْوَةً أَوْ مَرْوَتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ وَإِذَا مَا أُزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ أُصَرَّفُوا صَرَفَ اللَّهُ كُلُّهُ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ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 فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم